Fifty Languages Toachibara Tufara خمسة أسئلة الماضي واحد أسئلة الماضي واحد سد فجيز ييبشوغر كم شربت كم شربت سد فجيزرى اوف بشاغ كم اشتغلت, اشتغلت؟ سد فجيز بتخوغر كم كتبت كم كتبت؟ وچي كيف نمت كيف نمت سدوشتو اكزا كيف نجحت في الامتحان كيف نجحت في الامتحان سدوشتو كيف وجدت الطريق كيف وجدت الطريق хтэ уздэ гущ агъыр маумэн ткэлэмт маумэн ткэлэмт хтэ уз учэну узэ зэгъыгъыр маумэн твагъэт маумэн твагъэт укъызы مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ تد وش آغة؟ أين كنت؟ أين كنت؟ تد وش بس أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ تد وف ش اين كنت تشتغل اين كنت تشتغل سدا يغو فبلغور بماذا نصحت ماذا نصحت سدا بشغور ماذا أكلت؟ ماذا اكلت سدا قزغش اغر ما الذي عرفته عن التجربه ما الذي عرفته عن تجربة؟ صد <تصفيق> ييبسن كم كانت سرعتك في السير كانت سرعتك في السير صد فجيزره شببور كم مدة طيرانك Кэм муддат тайаранак? Сыд илэггагу суддэбчайаг. Кэм элэртфау ладзи кафаста? Кэм элэртфау ладзи кафастууу? Версия